فعسى ربي ان يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا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 واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض, الأرض فاصدح هشيما تذروه الرياح